يستشهد في غزوه مؤته في العام الثاني إذا اشرب بن زيد لم يكن هو الامير في هذه الغزوه كان غالب بن عبد الله الليثي فلما دنا منهم هذا الامير المحنك دنا منهم اقترب منهم ارسل الطلائع الطلائع هم الذين يترقبون جواسيس ينظرون كيف هو حال هؤلاء المشركين اهم مستعدون غير مستعدين كم عددهم كم ابيلهم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 قام يخطب فيهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله فقال اوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يرسل الجيوش دائما وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسير مع الجيش حتى آخر خارج البلدة يعني حدود البلدة يسير مع الجيش او القائد يسير مع الجيش الذي يرسله ويدعو له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 فبعضهم تردد قال والله ما فررنا إلا منها نحن ما نشنع عبد الله عز وجل. وما خرجنا في سبيلها إلا فرارا من النار تدخل تدخل النار وبعضهم هم بان يلي جهر. فترددوا فلما رجعوا إلى النبي عليه الصحيح يدلك هذا الأمر على طاعة ولثوا أمور كيف تربوا عليها المفروض هذا الامر يقول لك ندخل النار ما ندخل النار نار لكنهم طاعة ولي الأمر واجبة ترددوا سبحان الله فلما رجعوا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال اما انكم لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا كان دخلتوها ما تخرجوا منها ابدا عذاب شديد ينال هذا ف بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والاامر منكم فانت تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر المهم قال اوصيكم بتقوى الله وحده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 هذا كناية على انه لا, تخ... لا تخذل صاحبك ان هاجم فهاجم ان كان يقاتل فقاتل ما حتى الموت ما ترجعش لا به هذه الطاعه التي يريدها فاذا كبرتوا فكبروا اذن الانطلاقه تبدا بتكبير وجردوا السيوف قال مغرد اسم الله اكبر جردوا السيوف كلمه الس... او شعار تلك السريه كانت اميت اميت اقتل مكان اميت اميت فكبر وكبروا وحملوا حمله واحده كل اثنين هاجموا في مره واحده واحاطوا بالقوم واخذتهم سيوف الله تفعل فيهم ما تفعله باذنه حيث شاءوا كان السيوف ويني ضرب القس كانوا يعني فتكوا بهم واكثروا فيهم القتل وكان الشيعان كما ذكرت اميت اميت فنصرهم الله سبحانه واستاقوا من النعم من النعم والشياه والنساء والذريه اللي جابوا باعيره ابل ونساء وشياه وذريه وكانت شوف شوف العدد الغنائم في هذه السريع كان كان عددها كبيرا كان سهم كل واحد منهم 10 10 ادعره 10 10 من الابل وهذا لا شك انه عدد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 يفرح له المسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتربنا منها عليه الصلاة والسلام لنسمع ماذا يقول وفجد قبل ما نسمع ماذا يقول على الأقل نشوف شكونا ذلواء غاضب عليه فإذا بنا نرى عليه الصلاة والسلام يغضب ويرفع صوته وفي وجهه حبه وابن حبه شكوه وسامة بن زيد وسامة بن زيد يعني ماذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان بنته كان يحليه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع لسانه في فيه شدة حبه له عليه الصلاة والسلام حبه فتصور الآن يغضب على أحب الناء الرجال إليه ماشي فلما اقتربنا ورأيناه يغضب على اسامه بن زيد ادركنا أنه أمر عظيم جدا فلجأنا إلى صحيح البخاري ومسلم وقلنا له ما الذي حدث هل حفظتما شيئا مما حدث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 تخيل نفسك الآن تخيل انسان في معركه وتراه يقتل صاحبك يقتل ابنك ربما قتل اخاك هكذا يقتل فيه حتى اذا انت جئت وامسكته لا اله الا الله لا شك انه يريد ان يتملص من القتل ان يتعود بالقتل بلا اله الا الله من القتل فهذا الذي حسبه اسامه لكن النفس المطمئنه ينكت فيها شيء اسود ولو قال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 حتى تعلم أقالها أم لا أقال لا إله إلا الله فقتلته هل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا أقال لا إلا الله وقتلته يقول أسمن Luxair فما زال يكررها ويكررها, ويكررها حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم تمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم تلاحظ شدة النكير تعال رسول عليه الصلاة والسلام على أسامة وندم أسامة بن زيد على ما فعل لماذا ذلك لأن الهدف الرئيس من الجهاد هو إعلاء كلمة الله هذا هو الهدف الرئيس حديث بموسى معروف صحيح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل لعصبة الرجل يقاتل لإعلاء كلمة الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل هذا هو جاء في سبيل الله فإذا أظهر بعض الكفار كلمة الله الكفار محاربون أظهر تلك الكلمة التي أنت جئت من أجلها أظهرها ونادى بها كلمة الإسلام الشهادة قالها أو قال أنا مسلم قال لك أنا مسلم أو حياك بتحية الإسلام السلام عليكم هاي ثلاثة الأمور إما يقول لا الا الله محمد رسول الله صلح صلح. أو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 قال السلام عليكم فقتلوه واخذوا غنيمته فانزل الله تعالى في ذلك الى قوله طبعا الذين امنوا اذا ضربهم في السبيل فتبينوا الى ان قال تبتغون عرض الحياه الدنيا ماذا ما الذي نستفيد من مجموع الروايه روايه الاولاد قلنا ابليس ليقل لا اله الا الله لا يحل لك الا ان تكف عنه ليقل السلام عليكم لا يحل لك ان تقاتل او تقتله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 هذا ما يقولك لا الله الحمد للرسول الله لك عهد لا يقاتل ولا عهد له جاز له قتله فان قال لا اله الا الله لم يجلس قتله إذا الذي تعرف انه مشرك لا عهد له لا قاتله فإن قال لا إله إلا الله لم قتله لأنه قد اعتصم الإسلام المانع من دمه وماله وأهله فإن قتله بعد ذلك قتل به مش رأي فإن قاتله بعد ذلك قتل به طبعا اختلف العلماء في هذا الحكم قال وإنما سقط القتل عن هؤلاء يعني بعض الصحابة الذين قتلوا من القى عليهم السلام قال لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام إذا كان إنسان يعلم الحكم وفعل يقتل إنسان لا يعلم الحكم عسامة بن زيد أول مرة حدث فلم يكن يعرف الحكم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 على هذا الحكم الشرعي فتلاحظون أيها الإخوة أن الأمر هذا لماذا نحتاجه أحتاجه أولا من ناحية الفقهية ولا لا النساء يتعلم دين زيد تحتاجه لضبط النفس أنه عليك من الآن أن تتعلم مثل الأحكام حتى تضبط نفسك فأحنا مع غير هؤلاء قد يقتل الإنسان ما كنت يعني مثلا تسأل إنسان لو رأيت كافرا كافرا يعيثوا يعيث في أرض المسلمين تقتلو هل تقتلو؟ جواب لا ما دام معاهدا لا يجوز لك قتله ولا يجوز لك أن تهدر دمه هذا في حالة الحرب قال كذا قال لا إلي الله لا تخاتل فإنسان الذي يريد أن يملي بعصبيته وحماسه غير شرعي غير شرعي يريد أن يمليه على الناس هذا مخطئ وما عليه إلا أن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 لا على القطع والطلاع السرائر انت عليك يا أخي الظاهر ليس عليك الاطلاع على السرائر اسامه صدق في توبته فصدقه الله قبلها الله منه لقد بقي اسامه بن زيد يحز ذلك في نفسه حتى مات اسامه بن زيد ظل طرحياته يحاسب نفسه على هذا الأمر تعرفوا لما قامت الفتنه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 لو قاتل ذو البوطين لقاتلت يقصد اسامه ان اسامه كان مسمى أسامة بزيك سمين ويسموه ذو البوطين كما نقوله نقولوا مكرش هم يقولوا ذو ا أب... ابو البوطين ابو البوطين هكذا عادي فقال لا اقاتل في... لا أقاتل في الفتنه حتى يقاتل فيها ابو البوطين يقصد اسامه يعني امر عظيم فقال له ذلك خارجي ونافع بن الأزرق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 ومن يجد ويستسيق أعماله غير شرعية فيعتدي ويبغي بحجة الكوف والشيخ وغير ذلك هذه القصة لابد أن فاعظ كل من يؤمن بالله ولم الآخر هذه القصة جاءت في مسند أبي يعلى ولها شاهد عند الطبراني وبن ماجل سنأتي بسند صحيح عن جندب قال أبو يعلى عن جندب, عن جندب بن سفيان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 فأخبره أخبره بنصر الله تعالى الذي نصره نصر سريته وبفتح الله الذي فتح لهم رغم انتصروا والله فتح لهم قال يا رسول الله صلى الله يحكي أو يحكي يا بينما نحن نطلب العدو وقد هزمهم الله إذ لحقت رجلا بالسيف فلما أحس أن السيف قد واقعه التفت وهو يسعى اذا التفت وهو يجيب فقال إني مسلم إني مسلم هذه سنة اللغة التالة إني مسلم إني مسلم قال فقتلته وإنما كان يا نبي الله متعوذا هو يحكي صادق جاد إنما كان متعوذا فقال عليه الصلاة والسلام هل لا شققت على قلبه فنظرت صادق هو أو كاذب الصحابي هذا اخر الكلام على ظاهرة فقال لو شققت عن قلبه ما كانوا يعلمني القلب شو راح يقول لي القلب انا لو شقيت شق ما كان يعلمني القلب هل قلبه إلا مضغه من لحم مش النيه هل قلبه إلا مضغه طبعا النيه مش كذا هل قلبه الا مضغه من لحم فالرسول عليه قال اذا شوف سبحان هذه حكمه شوف مخلص لك كاع واش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 او قالك اني مسلم اني مسلم اه موش صادق او كاذب تشق على قلبه او القلب ما نعرف نعرفه فيه اذا كيف لك ان تعرف لا اللسان صدقت ولا القلب يمكنه, يمكنه ان يخبرك اذا شو العمل القلب الان هو ما تراه امامك شو قاله اقتلته لسان بتاعه ما حبيت صدقه و القلب بتاعه ما قدرت تفتحه باش تعرفه لا مؤمن كيف لك كان تعرف انه مؤمن اذا يقولوا كيف يمكنك ان تطلع على انه يريد فقط التعول تجزم تقدر تجزم بانه الان قالها متعمدا ولم يقلها صادقا تقدر تجزم اقول تجزم لا استطيع اجزم ليس او قال لك هو ما امنتوش في قلبه لا استطع ان اطلع عليه اذا فما الحكم اذا مقاح حل هو ان ترفع يدك عنه وجكم فلام تعد نبيع على الصوصه قمه البلاغه فقط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 فلما راى ذلك قومه استحيوا وخازوا أي أصبوا خزي مما لقيا فحملوه فالقوه في شعب من تلك الشعب أرماوه طبعا سلسة الرواية أخرى تفسر هل هو منافق هذه مسابقة أسارية هل هو منافق يحتمل هل كان من المرائين مو بدار ويكون منافق ربما يكون مسلم ما شاء الله اصحى شنو مرائن ربما كشماغل يمكن لنا في احتمالات عده كنت تقول لا تقول نتائج جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا عنه ما يبين حاله وكان في تفسيره عليه الصلاه والسلام شيء يعيد الامل لذلك الفارس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 فطعنه حتى قتله. يمكن أسلم صح ولا لا؟ يمكن. يمكن قاعدك ذك مشي مشرك. ما تعرف؟ أنا أقول لك يعني ما تعرف جه مشي مشرك. قد يقاتل المسلم في صفوف المشركين. كرهن ولا لا؟ كرهن. وفيهم نزلت آية وجوب الهجرة. آية وجوب الهجرة. يعني كان المستضعفون يخرجون مع المشركين. مصطفى المسلمين يكتمون إيمانهم. فيقتل المسلمون؟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 فطاعنا قال فطاعنه فقاتله فأتى ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت فاستغفرني إني أذنب طبعا دقتاصل إني أذنبت فاستغفرني فاستغفر قال وما الذي صنعت ما الذي صنعت فأخبره بالذي صنع قال له عليه الصلاة والسلام فهل لا شققت عن بطنه فعليت ما في قلبه قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت اعلم ما في قلبه عنده كان حليت البطن بتاعهم الخرج القلب ما عرف. اخذ الظاهر فقال فلا انت قبيلت ما تكلم به ولا انت تعلم ما في قلبه فقال فسكت عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال عمران فلم يلبث الا يسيرا حتى مات فدفناه شو منيع فدفناه فاصبح على ظهر الارض خرج فقلنا لعل عدو النبش العدو نبش, نبش القبور يعني إخراجه فدفناه ثم أمرنا غلمان غلماننا يحرسونه العبيد والخدم يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل الغلمان نعسو نعسو جرعدو نبش القبور شو نظامه فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا بيتناه فاصبح على ظهر الارض مش مش خرج رفضته الارض ولا رفضته فالقيناه في بعض تلك الشعاب امر الرسول عليه وسلم ان يرموا عليه حجاره امر عليه ان يرموا عليه حجاره فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فامر ان يضعوا عليه حجاره ورد البشار شو قال ان شوف الرسول عليه الصلاه والسلام ان الارض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 اخطأ ايه صح اراد الله ان يعلمكم تعظيم الدم عظم الدم هذه النفس البشرية لا بد ان تعظم اذا نطقت بكلمة لا الا الله او عاهدت من قال لا الا الله فيجب عسمته ماشي من هو المتحدث الرسمي عن جميع القلوب من الوحي المتحدث الرسمي عن القلب هو الوحي اذا قالك فلان منافق فيه كذا فيه كذا الوحي فقط والوحي فقط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 وشنو م... هو يستاذنه في قتل رجل من المنافقين؟ طيب المنافق معروف منين؟ كذب يقول رجل من المنافقين يعني معروف لمنافق. يستاذنه دار له ما ما قال وقفوا يا رسول الله فقال رسول الله عليه والسلام أليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال الرجل بلى ولا شهادة له ولا شهادة له، فقال اليس يصلي فقال بلا ولا صلاه له صلاه دمش مقبول. كما الذي يحدث عندنا احيانا نحكم على باطل الناس فقال عليه الصلاه والسلام اليس يصلي قال بلا ولا صلاه قال اولئك الذين الذين نهى الله عنهم شوك النص اولئك الذين نهى الله عنهم اي اهل الصلاه الذين يشهدون ان الله محمد رسوله الصلاة.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 سليمان عبد الله بن رواحة كانت في شهر شوال ونبذنا قرب الوين عمرت القضاء هاج عمرت القضاء جاء في القاعدة في شوال والوجهة خيبر الوجهة إلى خيبر خرج عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبا ثلاثين راكب وذلك لرد من تبقى من أعراب غطافان فقتلوهم يعني تعرفوا أن غطافان ذا تهدأ ذا تهدأ قاموا بغير من هنا ثلاثون من هنا ارباعون من هنا مائه من هنا مائتان يريدون احيانا ان يثيروا البلبلة والفتنه في الجزيره العربيه ارسل اليهم عبد الله بن رواحه شاعر رسول الله عليه الصلاه والسلام فقتلوه في قريب الخيبر سريخ بشير بن سعد بشير بن سعد اللي تركناه مسكين في المجلس الاخير تركناه في فدك في حصون اليهود يعالج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 قيس العذري ملوح قيس بن الملوح من قيس من بن عذره معروفون هؤلاء جمعوا والب الناس جمعوهم يريدون ان يغزو المدينه سمعوا بر شوف الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بالبداوي يجمعو راه بعد يلا را راكب فلما بلغ طبعا كانوا يسيرون بالليل ويختفون بالنهار وبلغ أهل عذرة وأهل اثزار بلغهم مخرج بشير ابن سعد رضي الله تعالى فهربوا وجاءوا ووجدوا إبلا وشياه وأسر رجلين ذهبوا بهما إلى المدينة فأسلما إن شاء الله لا لا أسلم في إبل لا شكر لا لا جد ربنا أتقبضوا أسلما إن شاء الله أسلم الإبل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 ووضع خطة محكمة لولا طول طولوا هذه لا, لا ذكرناها لكن ليس فيها كبير شيء مهم خطة محكمة هزم الله تعالى فيها عدوه هزيمة منكرة واستاقوا كثيرا من الإبل والنعم وش هيه انجبوا خير عظيم إلى المدينة ودخل وأهل عليهم هلال ذي القعدة هلال ذي القعدة المسلمون ينتظرونه على أحر من الجمر على أحر من الجمر ينتظرون هذا الشهر لماذا؟ مع أنه ليس شهر رمضان ليس شهر ذي الحجة يكون فيه الحج شهر ذي القعده ما الذي تنتظرونه؟ العمره العمره والتي سميت بعمرة القضاء عمرة القضاء فنتحدث عن عمرة القضاء عن اسمها وتاريخها ومكانها وسببها والمستخلف فيها في المدينة مدة مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة زد حامل دوائها حامل لواء أشكور خايفة في الفخ حامل لواء المشركين عدد قوة المسلمين عدد قوة المشركين ونتيجة هذه الغزوة الغزوة ليس بالضواء يحدث فيها قتال الغزوة هي خروج جيش على رأسه رسول الله عزيز السرية خروج جيش ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهم يخرج الجيش. خارج الجيش مسلحا إن حدث قتال وقاتل. هذه الغزوه اسمها عمرة القضاء. لماذا سميت بعمرة القضاء؟ أي هي العمرة البديلة البديلة عن عمرتهم التي صدوا عنها ومنعوا منها في العام السادس.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 مكة تبعد عن مدينة ب450 كم اليوم على الطريق السريع على الطريق السريع 420 كم على الطريق السريع 420 كم وقديما كان يستغرق الإنسان في من في مكة المدينة قرابة ثلاثة أسابيع قرابة ثلاثة أسابيع تتمشي راكب راكبة مشين لرجلي على رجليك ما توساش على الإبل على تسير ثلاث قرابه بين اسبوعين ثلاث اسابيع صعب والله صعب المهم هذا تاريخها مكانها سببها معروف كان من الامور العظيمه التي نتجت من الاثار العظيمه التي نتجت من صلح الحديبيه والميثاق الذي حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان يرجع المسلمون عامهم ذاك وان يعودوا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 طبعا دكتور هم خرجوا صح كان ذلك كسبا عظيما للمسلمين ما خسروا شيئا إلا أن دباحوا هديا ها؟ دباحوا هذا هدي وش خسروا أما عنيش نخسر, نخسر ناقة ولشاتا ونعتمر عام جاي فالمهم كان كسبا عظيما والمسلمون يستعدوا لهذه العمرة عاما كاملا والمعنوية التي حمرها مرتفع شغرا في قمة وأعلى ارتفاع علاش خيبر فتحوها مراها في أيام تلك الأيام خيبر فدك واد القورة تيماء الخير ويجي يجي المدينة. الخير رو يأتي للمدينة ماشي زد المهاجرون الحبشة اللي كانوا في الحبشة جاءوا الأشعريون جاءوا مع المهاجرين زد إسلام عمر بن العاص خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة قارن جيب إرسال الرسائل إلى الملوك وجب أبيرة الأرض وإسلام بعضهم شوف ناشح الأسلام أسلموا أربعة او أو خمسة من الملوك أسلموا خمسة من الملوك هنأرسل إلى تسعة تسعة عبر. واحد هدد وكاشفه ونرح مالفة للأسفتاح تبتحوس على التاريخ ما تصيبوش تبانا احنا نذكرناه هكذا برشم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 وطبعا إذا سئت عن حامل لواء المسلمين من؟ لا يجوز لك أن تقول حامل لواء المسلمين لأنهم خرجوا في عمره, عمرة العمره تقلد الإبل تقلد بالهدي يقلد الهدي بما يقلد به إشعار الهدي عما أنك تحمل لواء خارج الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج هذا العام للحرب أبدا اذا ليس هناك حامل لواء المسلمين المهم العدد ألفان ألفان دون أد النساء والصبية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 زيد مش مازال ونحجزنا العدد ها هو عدد المسلمين قائد العدو لا شك أبو سفيان بن حرب سفيان بن حرب في كلها ومكة كلها مدة مقتل الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة أكثر من شهر أكثر من شهر عليه الصلاة والسلام تصنيف الغزو عسكريا صلح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 فعالما ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نتيجة الغزوة وما حدث فيها لأنه حدثت أشياء ها؟ حدثت أشياء في هذا الشهر حدثت أشياء سنراها إن شاء الله كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أين ذهب المشركون خش كنتر بتدخل مكة بسحب إحتوائه حبيت شري أمسه جعت ما تسيبش منو ما مكشوه إحتوائه المفلك هل ابتلعتهم الأرض عوضا من ذلك الصحابي الذي لفضته قالت الأرض برمات واحد يتجب المكة وين راهم حوس عليهم ترجعين صيبوهم حوسوهم عندكم يومين من نهار الحد يسن صعبوهم يومين يصيبوهمش ما يجيش طبعنا والله اشياء وتشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام ماذا فعل وكيف عرض على قريش أن يبقى اياما أخرى